بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله هذه لا ما شاء الله الا ان الله ما شيء كلام واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا قال تجمعه رجاله من اتقى ليوب ونسى واتق الله فالتساءلوا بي وطرحات من الله كان لهم رقيبا يا ايها الذين امنوا اقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ومنازلكم ومبرهم ومن يضللهم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاحذروا صدق حديث الله واحسان هدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر من يفتت وكل مدع الدين وكل مغالى من المرد. ثم أما بعد ويخط الكرام ما زلنا مع هذه الكتب القيمة الكتب التي لابد للقالب الهند أن يتوصى عليها نسم الله للأولى سنجعلنا وإياك من يسعى إلى أن يحصر العلم على وجهه وأن يكون من قبل محق وأن يكون ممن يتعلم ليتعبس ونشر ذلك من الناس أعمال قول الدبي صلى الله عليه وسلم نظر الله ونزمع مقالاته فعالها فأداءها كما سمعت الغوائد الأسئولية كما قلنا ولا يمكن أن تجد طالباً للإلم عارياً عن الغوائد الأسئولية او عن الأصول القضية الذي لم هذا الباب لا يصح أو المرجح وليس لما يتصدى للخلاف بين آن الله والعجب كل العجب من يقضي الموتش المرجح أو يقضي الموتش الذي يتعرض للخلاف وليس عنده إبقاء في هذا السبب القواعد الفلسفيه التي نوجه على القواعد التمثيليه القاعده الثالثه مازنا بالقواعد التي نحتاج بالمقدمات العقليه القاعده الثالثه هي القاعده لا يجب على الله شيء عقلا الا ما اوجبه على نفسه شرع من مقدمتين لا يجب على الله شيء عقلا عق لا يمكن هي أن قوله ابو نواس لا على الله شيء فكن دول والخط وعزبهم جميعاً فليس بظالم الله سلحان أول الله جل في ولاة فالمقدمة لا يوجب على الله جل في ولاة أي شيء يجب على الراجع Let'Auna أن يعطي فلانا أو يبنع فلانا أو يزيد فلانا أو, أو, أو يعقف فلانا لا يوجب شيء من ذلك على الله جل في ولاة المقدمة أولى إِلَّا ما أوجبه على نفسه شرعا إِلَّا ما على نفسه شرعا يعني إذن يجب على الله على جلعا نعم. قد اوجبها الله على نفسه هو واجب حق يا لكن كيف االف قد اوجبها الله على نفسه تفضلا وكرما وجودا ورحمه ورحمه فمن اوجب الله على نفسه المرض وهذه الامور اللي اوجبها على نفسه لوكنت انا سبحانه ولله الجلال اوجبها رحمه وتفضلا بالاصول هذه ال اربعه لان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مؤذ فإымّا قال் كنت الربي 톡 الله عليه وسلم فقال يا معاه الأداة لي ما حقّه الله أعلى الإباد وما حقّه الإباد على الله ساذة أنتهى قال الله هو رسوله فقال الله علي وسلم الله على الإباد أن يعبدوه وأنamin soybean به شيئاً ثم قال وحقّه الإباد على الله من أعلى ما هنا يقولون حقّ الأعبادي على الله حقّ أوجبه الله على نفسه إلى كالربي وذلك قال الله لعولهcember فسألك أبادي عني فإني جريم وجيبást دعوه الداع من عبد الله فعليه ذلك الذي وله فعرونه أقائمتين لا يؤمنهم أقائمتين أوجب على نفسي ذلك سبحانه وجل في وله ذلك فالنسى أبو رعيه قال لمن لم يسأل ذلك يغضب عليه فهنا الإيجاب على الله جل في وله على نفسي والذي أوجب على نفسي ذلك سبحانه وجل في وله فقد أوجب على نفسي التنزيم الطارع وأيضا جعل في مشيئته أن يعذب العاصي أو يغصر له فطهر واما حق العباد الله الا يؤذبن بذل يشرك به شيئا وايضا اصل القاعده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فانظر حرمت الظلم ولو وقع منكم والله قادر على ان يوقعه في امس فورا على نفسي سبحانه جل في علا وهذا الكمال الكمال والجمال الباء والعرب بتناي عقلي سبحانه و جالك و لأنني حرّبت الظلم على نفسي و جعلتهم بي نجوم و حرّبت أنا من أدل نموي و لأن الوصول طبعا المسألة نقول هي الطاعدة هل أدل نموي على الطاعد المسلية و صدّرنا في الأحاديث و إلا في الأحرابنا أن نصدّر في الأحاديث لكن إلا و حكمة لذلك لأن أصل التصنيف على الأذبة الأنهوية على الضاياة الوصولين والله جاء يقول ولكن حق الطول مني لأملأنا جهنماً لأنجدنات والناس فأجمعين قال حق الطول مني وأيضاً كلمة والله والله والله والله والفعلان لا مرة لا لأنما ما سأرجع للدنيا بحال من الأحوال قال الله والله على لا تخصم لدي ومن قدمت إليكم بالوعيد ما يبتر من قول لدي ما يبتر من قول لدي الله دل في ولد ولذلك في الحديث المعراج لما قال الموسى إني عالجت الناس فأشد المعالجة فرجع إلى ربك سدعوه حتى يخفض فقال رجعت إلى ربي فقال ضرب لديك هي خمس وهي خمسون فقال لا يبتر من قول لديه فقال لا يبتر من قول لديه قارت المقصود من هذه آيات جلال على ان الله ذلك جملاً أوجب على نفسه بمورة وهذه من رحمته قال الله أوجب الله لا يظلم ناس شيئاً قال إن الله لا يظلمه قال درّاً وهيضاً من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أجب على جذب كتاباً موعد له العرش فقال أوجب على نفس ذلك رحمتي سبقت غرض رحمتي سبقت غرض المعتزلة قد خالبه وطعا كما قلنا هذه مسألة عقضية وادخلوها في الوصول على أولماء الكلام من الأشعير الذين طالتهم له أنهم أنه متكربوا لسنة الجماعة فهؤلاء يقولون المبتازلة يقولون بل يجب على الله عقلا هذا فارغ وين هو أن أسنة الجماعة الله يجب على الله نهوه نعم يجب هل يجب هذا فأحد مقرر لله أو أحد يجب على الله حشل الله سؤال بعضه لكن أهل السنة والجماعة قالوا شرعاً لأن الله هو الذي أوجب على ناس يجدهم أما المعتاد قال لا العصر يوضعه ذلك لأنه يجب على الله أن يزيد الطائع ويجب على الله أن يُعادل لذلك قالوا الجنة أجرون على العمل الجنة فيوجبون دخول الطائع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعله يعني, يعني لو كان قد عزم أهل السماوات وأهل الأراضي لم يكن ظالماً له سبحانه جل في ولاه فاضجموا دونه والخلق خلقه ولا مكرها للا يجل في ولاه ولا, ولا حبيل على شيء لكن المتازن خالكم ذلك وهذا أصل فاز لذلك تحكموا في هذه الأنواق وقالوا كما قلود مجرئونهم وقالوا أنجلنا أجل للعمل وقالوا أنجلنا أجل للعمل ليدخل الجنة أحد منكم بعمله قال ولا أنت رسول الله قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا أن يتقمد الإنظار برحمته وإنجلز هذه المسألة مسألة عقلية لها مسألة مصولية لكن تدخلها أصحاب أعلم الكلام فيها فلها تطبيقات وأهم التطبيقات على هذه المسألة وهو عدم الأمن من مكر الله بنجمع عدم الأمن من مكر الله بنجمع مدام لا يستطيع أحد أن يجمع الله عن شيء ولا مكره عن طاعة المراء والمكر من نجمع الله عن فأي شيء فان المثيب يمكن ان يرد الله تعالى فان المطيع كان يمكن ان يرد الله وضاعطه عليه ويعذبه لذلك فالطالب خام ما طالب فجر اولاد نوح عليه السلام انه قال والله اليوم لنا في الجنه وبقيت اليسرى ما منكر الله في اولاد ولذلك قال الله تبارك وتعالى افامن مكر الله فلا يامن مكر الله الا الضال هذه خساره ليست بعدها خساره لان فرام مكر الله الذي تعالى والله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلنها فعندما تعمل بأنه لهدف عقلا على الله للعالة لذيب المضيع أو العاصي العاصي لابد أن لا تأمن مطلع الله للذي ولاد لأن المسألة في رؤماتها الكاذب لا وهو القلوب بين أسوائي من أصابع رحمان المتضيب مهان كيف يشاء وهذه فما قلنا من الغواعي العقضية ولكن أدخلها صورة من كلام وفي الأسوال الغاعدة الثانية وعلى أيضاً عن قضية هل يتجدد؟ هل علم الله يتجدد بالتجدد للمحدثات؟ يعني الله يرعلك هل علم والتجدد؟ هنا مسألة لا بد هناك تجدد عن جهد وهناك تجدد عن الغارع حتى تفهم هذه مسألة والمسألة على قضية أيضاً مهمة للتجدد عن جهد وهذا التكثر للعلم وفيه أيضاً اثبات النقص لمن يتجدد ذلك الإيه؟ لأنه قد تابق للعلم الجهل قد تابق الجهل ولذلك يقولون المخدثة علم الله أجد علم الله لا يتجدد علم الله أجد لا يتجدد ومع ذلك نحن نقول كلاماً مصلاً لهذا الباب أن معتقد هذه السنة والجماعة بأن الإيه يتجدد بالتجدد المهدفات لكن هل ذات الإيه هو الذي يتجدد؟ لا والذي يتجدد هو إظهار العلم هو الأصل إظهار العلم إظهار العلم في المخلوقات في الحوادث المتجددة يظهر علم ذا فيه فأنت من الأصل لذلك أن الملائجة كانت يأتون يكتبون أعمال العباد ثم يستشخون ذلك من إيش؟ من لوح المحفوظ يقارنون بما في أيديهم من أعمال العباد بما كتبت في لوح المحفوظ فيجدون الأمر مطابقاً يجدون الأمر مطابق وأما الأدلة التي أجبرتهم أهل البصول على أن يتكلموا على مسألة تدفل في المحنسات حديث النبي صلى الله <تصفيق> عليه وسلم أهد الحديث المطابق عليه من المؤلاء المسلم أن الله ألعى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما <تصفيق> يأوحى الله إليه بحادثة حاطق فذهب علي بن أبي طالب وصباقه فأتى يا بالكتاب فجاء النبي فقال ما هذا يا فقال وامر الخطاب يا رسول الله تعالي اقدر القول هذا المنافس فقال أن نفسه بعد ما قال له يا رسول الله لا تعجل عليه والذي نفسي بيدي مفق. والذي نفسي وما فعلت ذلك فانت تذهبين فقال ساقه الرجل ثم قال ان الله اطلع على اهل بث هذا الشاعر لا علم الله اطلع على اهل بث على احوالهم يبقى كانه لم يطلع ذلك على هذه الأحوال لما كانت منه بتطلع عليها هذه الأولى من يقولون هذا إيه من تجدد؟ من ذلك تجدد وأيضاً يستدلون عبدالله السلام قدون يأخذون ودون خاضرة فالله مستقريباً فيها تناطر بما تعملون فإذا سينظر ما تعملون هذا هو تجدد أنه الآن مع العمل يحدث في إيه؟ العمل يحدث في إيه كلما تجدد العمل تجدد هدا أيه؟ هذا النسبة لهذه الدولة التي يتمثبونها بها في هذا الهباب وقد ورد فدل من القرآن عليها طول الله للأجل الشعورات وما جعلنا الضبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وما جعلنا الضبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسول ممن ينظلم وعلى عبد الله طول الله للعالم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهادوا منكم ويعلم الصابرين يعني أنتم لدفل الجنة حتى يعلموا حتى يعلم الله هؤلاء بنا جهد ويعلم الله منكم الصابرين فإذا علم الصابرين أدخلهم الجنة فهذا علمه حتى يعلم الصابرين حتى يعلم المجاهدين وأيضا الله الله جعاله لا الله ربノ صدق ولا يعلمان المكان بكاثمين فإذا هذا تجدد أيضا ف الصحيح الرجع في هذا الباب وهذا الباب يعني الأشعい وهم أنهم يكونون فيه وإ также نضطرونه بمر والصحيح أنه نقول تجدد العلم تجدد نقص هو تجدد الذي يكون عن جهل يعني يسفقه ويسفقه الجهل وتكسر العلم معناه أنه ما كان علما فتعلم او علما نعود بلاه من خلال مما تجدد العلم هنا معناه إظهار نكنون العلم إظهار العلم فيه لما قال يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يعني إلا لنظر العلمنا السابق فيه إلا لنظهر المنى السابق فيه نحن نعلم أنه لك من يجهز نحن نعلم أنه لك من ينكر نحن نعلم أنه يعلمون أنك الأبي الصادق الأمين ومع ذلك هم سيظهر عليهم أنه من قرود فريقا منهم لا يكذبون الحق ورفض يعلمون فإذا الله جاء عليه وإذلك هذا التحقيق لإضغار العلم وأيضا له أنه فريدة أخروية للمحاسبة لإطبط الحج ينور أن الله جعل له حسابهم دون أن يعملوا هذه الأعمال لطالوا لله جلالك العلاب لما تردتنا ما فعلنا ذلك فتكون لهم الحجة على الله بهذا فالله اصدقى يوم وأظهر علمه فيه سبحانه جلالك العلاب ما قدب في الوضع المحفوظ والله قد كتبه في الهاتف السامة عبد المحفوظ ويحقق فيه معلم الله جلالك العلاب ثم تكتب الإسابة أو الإعطار النسبة لهذه البعدة أيضا العقدي هذه البعدة العقادية. وهذه قاعدة العقادية يعني الإنسان يمكن أن يكون أن أقول المتابقة فيها أو النبطات العملية فيها لأن الإنسان لا بد بأن يحترس من أفعاله وينظر. لأن الله دعاه يظهر فيه علمه. والأصل في الإنسان الظلم والجنب والأصل في الإنسان المعصية فلعله يكتب في روحة محمولة من الخاسرين فيصل الله وعلمه فيه فيجعله ويبتح و... و... و... الخسراء أو يكون من الموضطين الذين وطمهم الله ورشادهم وستانهم وأهزم خلوبهم فإن كان على خير فحمد الله الذي جوال على ذلك وعط عليه بالنوالف كما قرر عمر من كان بطاعة من يعط عليها بالنوالف من قولك في بطاعة من عليها بالنوالف طائلة الثالثة أجدا من الطائلة هذا الطوالك العقرية ما حش في كتب الأصول ضيقة لأن كتب أصول فيها أمور لو أنت أن تنقّى كثير من هذه الناس كان لو أنت أن ينقّى والمنطقة الذي انهال على كتب البنزاني وكتب الرادي فهذا حق المحصول والمستصفى وطرع تقليدًا لهم ودهما الناظر مستقى كله منهم المستصفى وفيه منطق كثيرًا في هذه الأمور لو أنت أن تنقل في الكتب الأصول عمدًا هذه على أعقدها أنها مهمة جدًا تجيبوا معرفة الله بالسلم تجيبوا معرفة الله بالسلم الآن الكتاب الكلام من الأشعراء يرون أن الله يوعظ بالعقل بالنظر بالاستداد لذلك كل كتب الجوائد الصرحية ستضروا ذات فيها بأول في في واجب على العميد إيش أول, أول أول واجب على المكلف؟ النظر ونظر وإستداده على وجود الله للجوالات الأول واجب من الواجبات الثلاثين يتكلمون عنها طيب كما هناك بلا مهم لبعض المجالس المبركين وجاء بعضهم الذي يعني من الطفاليين الذين يريدون الظهول فقط فيأخذون وستأخذون ثلاث نذكره من أصل الكتاب أنه قال بأن هو الواجب أن يتعرف المرأة على ربي ونعم يتعرف المرأة على ربي أنه هو يقصد به أن ينظر ويستدف على الاستداز أو يتعرف على ربي بالعبادة يتعرف على ربي بالعباد وذا يعني النشر من ضربه العذ يستطيع ان يزر ذلك ويفصل الصدف بدل من ان يساق طن برجل يعمل ليدي نادي جواه امدا مظهره في ثم ذلك مثل ان يسقطوا بين الناس ولن ولا ولا يفضح ذلك لان ما يعقد الذل والذل والحم ومن اراد الله عوض الله ما يريد ومع ذلك نحن لا نقول بالعصمه لاحد الكائنات ما كان كل نجيب ويخض ولا يمكن ان منع قرض اسوا يعلم رجلا من اجابر انا ولا انا الراقي المبسوط اول واجب على العبد هو معرفه الله جل الله تكون بالسبع يعني اول واجب على العبد ان يعرف الله بالعباده اقول كل كلاما ان يكون مهمتي قل اول واجب على العبد ان يعبد الله وحده اني اعبد الله بالقول انا بقول اذا مدت اترفضوا بشهادتين اه ابدا لا ذكر الكلمه لا يوقف باسم الذات فاول واجب على العبد وهو ان يعرضوا على العرب القول بالطرف بالشهادتين قال صلى الله عليه وسلم الناس حتى يقول لا اله الا الله وهذا تعقد بالطرف انا تعقد بالطرف قولوا امنا بالله ونصرنا الى اخر الايه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال العمي يا عمي تقول كلمة واحدة وحاج لك بها إن الله فأول واجب على المكلف أن يعمل الله فالأول واجب أن يعمل الله إليك حولاه وما خلقت الجن وننسى إلا لينظرون إلا ليستدلون لا وما خلقت الجن وننسى إلا ليعبدون ومعنها لوحده فهذا التوحيد الذي يوحدون الله به لأن فعولات فعيد العباد ليعبود الله للفعولات بالطول يوم العام الأمر بالطول وولد بالتربض بالشهادتين فهذه أهم المساجد التي لابد أن أتكلم فيها في مسألة معرفة الله للفعولات لا تكون إلا بالسمن خلافة للأشعراء الذين عرونا بأن معرفة الله للفعولات تكون او أفضل أول واجب هو أن يعمرها طاجلاً والعالم بالاستبلاد اول من أدخل هدية طاعدة لعلم الحسن هو الطادي الโباط الذهب هو الطادي الباط ل propose هو الذي أدخل هذه المسألة في علم الحسن ونقول drawers بأن أول واجب على المكانف فهنا مسألة على علي البناء في جنب لان هنال JOVE بل يجب الوم المتكلمين طادي طاول الاستبلاد هو أول واجب وهذا واجب على الماتف أن, أن يعمر الله في الأحد وعسد الاطلاد بالطول أو tip- بالعمل وبالفعل وهذه أيضا ليس كثير من الانتظار كما قلنا بأنها مثالة عمرين